ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبدا ويخوفونك بالذين من ومن يضمن الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي فقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الاثر ايت ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هنن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَخِزْيٌ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ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 وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي افْتَدَى لَهُ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلُهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ فَإِذَا قَضَىٰ وَنَجَّاهُ فَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِطْرَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَٰذِهِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعيزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومين الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على مَا تردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت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 تود اليس في جهل انما نسوان للمتكبرين وينج الله الذي رد قوم لا يمسهم سوء ولا لهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 قد فياء لَج وَهلَ الذيين م قبلكَ لإِ أشَكتَ لا يحبق لاعملك لإِن أشكتتَ لا يحبَق عملكَ وَلَ تَخولًا مِخاسِر بللنه فَعبُد وَكُملَ الشكرر وقدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميره سبحانه وتعالى عما يشركون ونبق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء من نبيين والشهداء وقضي بينهم ومضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ومهفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ نَارًا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 فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزْرَتَهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزْرَتَهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوها قَائِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الجنة حيث